وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْتَ الْمَصِيرِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يَهد قَجبَ وَلههُ بكُلِ شيءَ عَب وَأَطير الله وَأَصير وَسول فَإِن تَوَّيتُم فَإِنَّ م عَذاَا رَصُول البَدغُ المُبب اللههُ ل إلَ وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنَّ الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أهر عظيم فاتقوا الله ما تطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم